Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alameen. Wassalat waslam, wala ashrafil en biaai, wala Sayyidina wa Nabianna wa Molana sallam. Rabbanadalamna anfusana wa illam takfil lana, wata na nakuna na al ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا ذا النار ربنا حب لنا منا سواجنا وزرياتنا وكراتنا أيونم وجعلنا للمتكين إماما ربنا تقبل منا إن كان تساميعنا ريم وتبالينا يا ملا إن كان تواب الرحيم سبحان ربك رب سبحان ربيك رب إيزد أمم يسفون السلام والمرسلين والحمد لله رب